ولهُنَّ الربعُ مِمَّ ترَكْتُمْ إلَّا مِنْ يَكُل لَكُمْ وَلَدَ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّ ترَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَةٍ تُصُونَ بِهَا أُوْدَاءٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُرْثُ كَلَالَةً أَوْ مَرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلْكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُس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 وله عذاب